الفصل الثالث حقوق الصحابة وما يجب نحوه تكلم عن من هم الصحابة وعن وجوب محبتهم وموالاتهم وعن وجوب اعتقاد فضلهم وعدالتهم وعن وجوب الكف عما شجر بينهم وذاك في ضوء الأدلة الشرعية تكلم عن أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وحقوقهم وبيان أن أزواجه من أهل بيته كلم عن الخلفاء الراشدين وما ي... فضلهم العشر المشروب بحث الأول من هم الصحابة ووجوب محبتهم وموالتهم تعريف الصحابي الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لو في واحد سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عاش في بلد تانية في نفس زمن النبي بس لم يلقه يبقى ما هو صحابي يبقى لازم يكون فيه لقية وكذلك لفظ اللقية أفضل من لفظ الرؤية لأن كده الأعمى هيبقى صحابي الأعمى لقياه يبقى إيه صحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما طب لو واحد لقياه وهو مشرك قابل النبي هو مشرك وبعد من النبي مات أسلم ده ليس صحابية يبقى لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك يعني واحد لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ثم ارتد يبقى ما هوش صحاب بعضهم بيضع قيد يعني احترازي كده يقولي من لقي النبي يقظة عشان يخرج به من لقي النبي فين في المنام وقلنا لها خصيصة ان الشيطان لا يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم وجوب محبة الصحابة ووجوب موالاتهم. أدنى أن قضية المحبة والمولاء أصل الولاء هو الحب والقرب وأصل البراء البغض والبعد فالولاء والبراء فرع على شهادة التوحيد فأنت تحب من يحبه الله وتبغض من يبغضه الله فإذا تقرر عندك بالأدلة الشرعية قرآن وسنة وإذا تقرر عندك بالإجماع أن هم نقلة الوحي وهم حملة الدين وهم الذين أسسوا قواعد الملة ونشروا هذا الدين في البلدان وأنهم أحب خلق الله إلى الله بعد الأنبياء والمرسلين وأنهم أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودموا مزراء رسول الله وأصحابه صلى الله عليه وسلم إذا واجب محبتهم واجب محبتهم وال. الآية من قول العز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض هذه آية على وجوب موالاتهم ومن حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث أنس آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار طيب ثمرة تولهم في الدنيا الفلاح والغلب والنصر قال تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون قال ابن كثير كل من رضي بولاة الله ورسوله والمؤمنين فهو مفجح في الدنيا والآخرة ومنصور في الدنيا والآخرة ومن ثمار محبتهم في الآخرة ما يرجى لمحبهم من أن يحشر معهم في الدو في الجنة وفي الدرجات العالية قال ابن مسعود جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم أي بعمله عمله لم يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أنس رضي الله عنه كان يقول فما فرحنا بشيء بعد فرحنا بهذا الحديث فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وإن لم أعمل بعمله لذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقربون إلى الله بمحبة أبي بكر وعمر ويعدون ذلك من أفضل أعمالهم كما ذكرنا كلام أنس رضي الله عنه وأرضاه مرح الثاني وجوب اعتقاد فضلهم وعدالتهم والكف عما شجر بينهم في ضوء الأدلة الشرعية أما فضلهم فلقد أثنى الله تعالى عليهم قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال تعالى قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر قال تعالى عن يجب لهم أو الفيء قال بعدما ذكر الخمسة نفس ما للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله شوف أولئك هم الصادقون حصريا أولئك هم الصادقون حصرا أما باقي المؤمنين فيقال لهم يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فكأن حصر الصدق في هؤلاء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 والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم فهذه الآيات دلت على فضل الصحابة والثناء عليهم من المهاجرين والأنصار وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان الذين بيعوا تحت الشجرة وكل من حصل على شرف الصحبة وصف الذين جاء ووصف الذين جاءوا من بعدين بأنهم يستغفرون لمن سبقهم من الصحابة يبقى المهمة من يأتي بعد الصحابة أن يستغفر لهم لا أن يلعنهم ولا أن يسبهم ولا أن يدعو عليهم وما ذاك إلا لما قدموا ولما أثبتوا من قدم صدق في الإسلام وقد أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة منها ما مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وقال في الحديث الآخر لعل الله طلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فالواجب على المسلمين جاءت الحديث عامة بعضها في فضل جميع الصحابة بعضها في فضل أهل بدر وعضها في أقراض بخصوصهم فالواجب على جميع المسلمين تطبيق هذه النصوص وتولي الصحابة جميعا ومحبتهم والترضي عنهم وذكرهم بكل جميل والاقتداء بهم السير على منهجهم طيب وجوب الكف عما شجر بين الصحابة وحكم سبه الصحابة وقع بينهم اقتتال هؤلاء الكرام الفضلاء الأجلاء النجوم الزاهرة كما في الحديث النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أت أمتي ما يعدون يبقى الصحابة دولة هم الجيل الفريد وهم كل أصحاب كل هذا المده وقع بينهم فتن شديد وقع بينهم اقتتال شديد ذهب فيه كثير من القتلى وهو اتبأ في عهد عثمان رضي الله عنه من وجود بعض من ثاروا وتألبوا على عثمان رضي الله عنه بشبهات مدحوظة ولكن بعدما كسرت الفتوح وكسرت الشعوبية أما الحدث الذي حدث إنه عثمان رضي الله عنه كف عن القتل وكف عن الدفع وقال لا أريد أن يراق دم بسببي وفي نفس الوقت منصب الخلافة الخلافة منصب شرعي لا يمكن أن يتنازل عنه فيه حديث ثابت إن الله قمصك قميص فلا تنزعه هو منصب شرعي وكان يريد عثمان أن يفتح باب شر على المسلمين بأن كل خليفة يراوده بعض الدهماء والغوغاء فينزعوه نزعا فكان بين أمرين لا يريد أن يفرط في المنصب الشرعي لأنه طاعة معبودية وهو أمر رسول الله بأن ينزع هذا القميص والخلافة وكان أيضا يريد أن يلقى ربه وليس في عنقه دم مسلم كائنا مكان فهب إليه عبيده وثاروا إليه في السلاح ليدفع عنه بعدما حاصر هؤلاء الثوار سبحان الله جزمنه هو حاصر هؤلاء الثوار ضارب عثمان رضي الله عنه ومنعه أن يشرب من بئر روما الذي اشتراه من حر ماله وأوجب النبي له به الجنة صلى الله عليه وسلم. فبعدما حصروه وأجل عنهم الشبه ولكن لم يرجعوا فهب عبيده وغلمنه ليدفع عنه فقال من أغمد سيفه فحر الوجه الله شباب كل العبيد عدد بهول مئات العبيد قال اللي يحط سيفه في الغمد حر الوجه الله فكل العبيد حط سيفه طل طل دفع مش عيس حد يدفع عنه أتاه ابن عمر أبو هريرة والحسين بن علي والحسن مع أذو في سلاحهم، فقال عزمت عليكم إن, كان إن كنتم ترون أن لي عليكم بيعة وأن لي عليكم طاعة إلا وضعتم سيوفكم في أغمده، ومنع الصحابة إن هم يتفعون، وقال أريد أن ألقى الله ليس في دم في عنق دم مسلف، حتى ارتيلا ليلة كان فيها صائم. ولم يفطر وتناثر دمه الشريف رضي الله عنه على صفحات المصحف وكان منشورا ثم كانت الفتنة الأخرى فتنة قتال علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما وكانت فرع على, على فتنة عثمان لأنه بعد مقتل عثمان وكان الأمر إلى علي رضي الله عنه أولياء الدم من بني أمية كانوا يطالبون بدم عثمان والله عز وجل قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلأوسع في القتل إنه كان منصورا فكانوا يطالبون عليا بدم أولياء قتلت عثمان وكان علي رضي الله عنه وكان هو أولى الطائفتين بالحق كما قال صلى الله عليه وسلم كان يرى أن الدولة لا تحتمل القصاص من هؤلاء القتل على تفرق قبائلهم وتنوع قوتهم وكان يرى أن يطفئ هذه الفتنة حتى إذا ما استتب أمر الدولة اقتص من قتلة عثمان حتى أن علي بن أبي طالب ول الأشتر ابن عم ولاية مصر وكان ممن شاركوا في مقتل عثمان وهذا من السياسة الشرعية وهذا من السياسة الشرعية وهذا باب عظيم لابد لمن يلابس حول الناس ويتصدى لإمارة المسلمين أن يتعلم هذا الفقه أو على الأقل أن يكون حوله من أهل العلم والفقه في السياسة الشرعية ليدلوا على ما يلزم أن يفعل السياسة الشرعية فيها متسع وفيها استثناءات كثيرة ولكن شريطة أن يكون إماما عادلا وأميرا صالحا ولكن لم تهدأ الأمور وثار أو نازع معاوية رضي الله عنه ومن معه عليا في هذا الرأي وكان يرون أن الحق معهم وهم مرجوحون في هذا وقولهم مرجوح في هذا وعليهم رضي الله عنه كان قوله الراجح فقاتلهم علي رضي الله عنه بكتاب الله وهو إن طائفتان مقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدهم على الأخرى فقاتلوا لا تبغي حتى تثيئ إلى أمر الله فهم كانوا بغاء ولكنهم عدول عدول يعني أهل البغي كما يعرفهم الفقهاء هم من كانت لهم شوكة وكان لهم تأويل سائغ وامتنعوا عن طاعة الإيمان يبقى لهم شوكة شوكة إذا دعموا عوية كان معه الشام كلها من أيام حكم عمر رضي الله عنه وارضاه معوية كان مع الشام كلها وأهل الشام أهل القتال وجلال أجود من أهل العراق كان علي بن أبي طالب يقول لأهل العراق لو يصارفني معاوية فيكم الواحد منهم بعشرة منكم لان بتوع الشام اصدق في القتال اصبروا في القتال العراقيين مش كلهم اه كان وعد ويخلفوا وعده حتى ان سيدنا بن عباس نصح الحسين رضي الله عنه وارضاه وقالوا انهم خذلوا ابيك وقتلوا اخاك فانت له ثاني كان وعده ناس من العراق وعدوه على ان يلتقيهم لمنازلة يزيد وخزلوا الحسين أيضا والآن يلطموا كل ما يجي عشراء يلطموا بقى على وشهم عشان خاطر يفتكروا إيه اللي حصل مع الحسين ده ملخص قصة الصحابة والفتن اللي موجودة فبنقول الصحابة في هذه الفتن كانوا ثلاثة أصناف منهم من كان يرى الحق مع علي فتبعه ومن كان يرى الحق مع معاوية فتبعه ومنهم من لم يتضح له الحق فتوقف كسعد بن أبي وقاس ومحمد بن مسلم وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع فهم جميع مت مجتهدون مأجورون يدورون بين الأجر والأجرين فمنهم من اجتهد فأصاب له أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر الجمهور على أن المجتهد المصيف هو عليهم رضي الله عنه ومن معه و ما يذهب أهل السنة والجماعة أن الصحابة كلهم عدول لا يفسقون ولا ترد شهادتهم خلافا للمجرمين من المعتزلة. كان عمر بن عبيد يقول: لو جاءت عائشة تشهد عندي على باقة بقل ما قبل شهادتها يعني كان بيفسق أحد الطائفتين لا بعينه. خلاصة ده خلاصة القصة. إلّا يلزم المسلمين بعد ذلك يلزمهم الكف عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. طيب من سبهم او تنقصهم اسمع لهذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح عن ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحد من اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهب ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه بالك هذا الحديث كان يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم عبد خالد بن الوليد الحديث لقصة دارت بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء يعني كأنهم حدث بينهم مشاحة أو ملاحاة فسب خالد عبد الرحمن خالد من المتأخرين من الصحابة لتأخر إسلامهم وعبد الرحمن من المهاجرين الأوائل العشر من المشرب الجم فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم خالدا بهذا الحديث لا تسب أصحابي فهو الذي نفس بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحدا ما أدرك مد أحدهم ولا مصيفهم فالواجب على المسلمين اعتقاد عدالتهم والترضي عنهم والكف عما شجر بينهم وعدم الخوض فيما جرى بينهم من خلاف وترك صرائرهم إلى الله تعالى قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم فلنطهر ألسلتنا من أعراضهم عمر بن عبد العزيز هو الذي أبطل سب علي على منابر بني أمية كان بعدما استتب الأمر لبني أمية كانوا يلعنون عليا ومن ولاه على المنادر بخطب الجمعة فأبطل ذلك الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه واستبدلها بقول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وانهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون خلاصة القول أن أهل السنة والون الصحابة كلهم وينزلونهم وينزلون منازلهم التي يستحقونها بالعد والإنصاف لا بالهوى والتعصو فإن ذلك كله من البغ الذي هو مجاوزة الحد المبحث الثالث أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قلنا آل النبي وآل النبي هم أهله وهم أهل بيته الراجح في أنهم الذين حرمت عليهم الصدقة وهم قالوا وهم بنو هاشم وبنو المطلب تفصلهم من بعه قالوا علي بن أبي طالب وقال جعفر وقال العباس وبنو الحارث وبن الحارث ابن عبد المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بنو هاشم وبنو المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الراجح ومواليهم وموالي بن هاشم للحديث وموالي القوم منهم أو القوم من أدلة فضل أهل البيت قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم والرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أهل بيتي أذكركم والله في أهل بيتي طيب هل يدخل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت؟ نعم لأنهم ذكرنا في الآية التي في صورة الأحزاب قوله تعالى وذكرنا ما يُتلَفَّ في بيوت كنّ من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً قال ابن كثير ثم الذي لا يشك فيه من تذبل القرآن أن نساء النبي داخلات في قوله تعالى إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فإن سياق الكلام معهن ولهذا بعد هذا كله واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم الوصية أهل البيت ذكرنا فيها الحديث السابق وذكركم الله في أهل بيتي طيب أهل السنة يحبون أهل البيت ويكرمونهم بشرط أن يكون أهل البيت متبعين للسنة مستقيمين على الملة أما من خالف السنة منهم ولم يستقم على الدين فإنه لا يجوز موالاته ولو كان من أهل البيت. أنت كنت تلاقي تلاقي مثلا الملك حسين زو ملك الأردن. الملك حسين دا يعني خيانة للأمة لا تنتهي. ولكن من قل البيت. تبي نعمل لك إيه؟ من البيت نعمل لك إيه؟ لو أبوه الملك عبد الله ده. نعمل لك إيه يعني؟ حتى لو من البيت أبو لهب كان عم النبي عليه الصلاة والسلام. البيت. شرط إكرامهم محبتهم إيه الاستقام، شرط الإكرام والمحبة الاستقام، فموقف أهل السنة والجماعة من أهل البيت موقف الاعتدال والانصاف، يتولون أهل الدين والاستقام منهم، ويتبرؤون ممن خالف السنة وانحرف عن الدين ولو كان من أهل البيت، فإن كونه من أهل البيت من قربة الرسول لا ينفعه شيئا حتى يستقيم على دين الله. فقد رأى ابو أريل رضي الله عنه، قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنزل عشيراتك الأقربين فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد منا، لا أغني عنكم من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئتي من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا والحديث من بقى به عمله لم يسرع به نسبه، فيتبرأ أهل السنن ويتبرأ السنة والجماعة من الذين يغلون في بعض أهل البيت زي اللي بيدعي أولوهيت علي بن أبي طالب، بالكفار، اللي يدعيون ان نبوة علي بن أبي طالب كفار، اللي بيدعون إن علي أول بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان، دول مبتدعين، خلاص. فأهل السنة يتبرؤون من الذين يغلون في بعض أهل البيت ويدعون لهم العصمة بالدعو في عصمة الأئمة الاثنى عشر ومن الذين ينصبون العدوة لأهل البيت المستقيمين ويطعنون فيهم زي الخوارج وزي بني أمية اللي كانوا ينصبوا أهل البيت العباء نحن نتبرأ من, من طريق الاثنين دول اللي بي يغلو في أهل البيت والذين يجفون عنهم وينتقسونهم وكذلك من طريقة المبتدعين والخرافين الذين يتوسلون بأهل البيت ويتخذونهم أربابا من دون الله زي الصوفية والتصوف المنحرف هو بوابة التشيير فأهل السنة في هذا الباب وغير على المنهج المعتدل والصراط المستقيم الذي لا إفراط فيه ولا تفريط المبحث الرابع الخلفاء الراشدوه الخلفاء رجعهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب الفاروق وذنورين عثمان بن عفان وأبو سفيان علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم مكانتهم واجب اتباعه أما مكانتهم فهم أفضل الصحابة وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة على الصحيح عند أهل السنة. وأما وجوب اتباعهم فالحديث المشهور حديث العرضان بن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصيكم بالسمع والطاعة وإن تأمر فإنه من من بعد في سنة اختلافة الكثيرة فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعطوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة فضلهم أجمع أهل السنة والجماعة على أن التفضل بين الخلفاء بحسب ترتيبهم في الخلاف، يعني ترتيبهم في الفضل إذا ترتيبهم في الخلافة وقد ورد في فضل كل واحد منهم أحاديث كثيرة نورد حديثا واحدا منها لكل واحد أما أبو بكر رضي الله عنه فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا لا يبقى لنا في المسجد خوخة إلا سدة إلا خوخة أبي بكر خوخة دي كان مكان فتحة كده يتوصلك لدارك يطلعونها المسجد فكل الفتحة التي تتسد إلا الفتحة اللي بتؤدي إلى دار أبي بكر فمت. ولما سألته المرأة إن أتيت العام المقبل فلم أجدك قال سلي أبا بكر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه للإمامة بالمسلمين وقال صلى الله عليه وسلم لا يأتين لكع ابن لكع يقول أنا أولى بهذا الأمر ويأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر أحاديث كثيرة جدا في فضل أبا بكر وإشارة كثيرة إلى أنه هو الذي يتولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومما جاء في فضل عمر رضي الله عنه ما في الصحيحين أنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قد كان في الأمم قبلكم محدثون يعني ملهمون فإن في أمة أحد فإن عمر بن الخطاب فإن عمر ابن الخطاب منهم يعني كان ملهم له بصير نافذة وفراسة صادقة ووافق القرآن عمر في عدة مواضع في الحجاب أم في النبي صلى الله عليه وسلم إن نساءك يخرجن فينظر إليهن للبر والفاجر فأنزل عز وجل آية الحجاب إذا سألتمونا حجابا فاسألونا موراء حجاب ذلك أطهر لقلوبهم وقلوبهن وفي اتخاذ من مقام إبراهيم مصلى قال يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله عز وجل قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وغير ذلك مما وافق القرآن فيه عمر وكذلك في منعه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على عبد الله بن ابي بن سلول فنزل بعد ذلك قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وامتو خزايا واما جاء في فضل عثمان رضي الله عنه حديث عش الطويل الذي قالت فيه دخل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وعندما راه رسوله جلس وسوى ثيابه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على هيئة فيها نوع من الأريحية يبدو منها بعض فخذيه فلما دخل أبو بكر لم يعتد للنبي صلى الله عليه وسلم ولما دخل عمر رضي الله عنه لم يعتد للنبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل عثمان احتدل وسوى سيابه فسألته عائشة عن ذلك فقالت ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة ومعلوم أن عثمان رضي الله عنه هو الذي جهز جيش العسرة من حر ماله وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما ضر أثمان ما فعل بعد اليوم واشترى بئر رومة من اليهودي اللي كان بيمنع المسلمين أن يسقوا منها وسقى الله عز وجل به المسلمين هذه البئر وله مناقب متعددة وله مناقب متعددة ومنما جاء في فضل عليه رضي الله عنه ما رواه الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشية خيبر لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فقال ادعو لي عليا ادعو لي عليا فهو حامل راية النبي عليه الصلاة والسلام وقال له النبي عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون مني بمنزهت هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فعلي النبي طالب له المناقب المبحث الخامس العشرة مبشرون بالجنة فعرفنا فيما سبق فضل الصحابة أنهم جميعا عدول وأنهم يتفضلون في الصحبة فأفضل الصحابة السابقون الأولون في الإسلام من المهاجرين ثم الأنصار ثم أهل بدر ثم أهل أحد ثم أهل الغزوة الأحزاب ثم أهل بيعة الرضوان ثم من هاجر من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكل من وعد الله الحسن وأفضل الصحابة الخلفاء الرشيدون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم باقي العشر عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلح بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيد بن الجراح وسعيد بن زيد بن نفيد رضي الله عنهم أجمعين قد جاءت في فضلهم أحاديث عامة منها الحديث في السنن حديث سعيد بن زيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول عشر في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة هو أبو بكر في الجنة عمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة وزبير بن عوام في الجنة وسعد بن مالك اللي هو سعد بن أبي في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة يقول لهم ولو شئت لسميت العاشر قال فقالوا من هو فسكت قال فقالوا من هو قال هو سعيد بن زيد يعني نفسه وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم آخرين غير هؤلاء العشرة بالجنة مثل عبدالله بن مسعود وابلال بن رباح وعكاش بن محصن وجعفر بن أبي طالب وغيرهم كثير وأهل السنة والجماعة ينصون على من ورد النص من المعصوم فيه باسمه فيشهدون له بالجنة لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عداهم يرجون لهم الخير لوعد الله لهم جميعا بالجنة كما قال تعالى بعد ذكر الصحابة وبيان فضل بعظيم على بعض وكلا وعد الله الحسن والحسن هي الجنة كما أن مذهب أهل السنة في عموم المسلمين عدم القطع لأحد منهم بجنة أو نار وإنما يرجون للمحسين السواب ويخافون على المسلمين العقاب مع القطع لمن مات على التوحيد بعدم تخليده في النار لقوله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الفصل الرابع الواجب نحو أئمة المسلمين وعامتهم ولزوم جماعتهم رأى مسلم عن أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة, الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولئمة المسلمين وعامته النصيحة معناها بذل غاية الخير للمنصوح له والنصيحة لها معنى في اللغة معنى التصفية يقال نصح العسل يعني صفي العسل والنصيحة فيها معنى سد الخلل وكف الزلل وستر العين او اصلاح العين ومنه يقلل الابرة المنصحة المنصحة ليه الابرة منصحة لانه لاحد بيخيط بيها الاماكن الممزقة فبالتالي النصيحة بهذا المعنى النصيحة لله إزاي تنصح لله تبزل غاية الخير لله تؤمن به وتوحده وتخافه وترجوه وتعظمه تفعل أوامره وتجتنب نواهي بدي اسمك نصحت لله النصح للرسول عليه الصلاة والسلام تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واتباع سنته والاهتداء لهديه ومحبته وأن نعبد الله إلا بما شرع النصيح على أئمة المسلمين الأئمة المسلمين الإمام هنا يعني الأمير اللي هو يتولى الإمارة المؤمنين الإمام العظمى اللي هي منصب ديني شرعي والإمامة كما قال الإمام الموردي في الولايات السلطانية الأحكام السلطانية قال والإمامة موضوعة لحراسة الدين ولسياسة الدنيا بالدين منصب ديني وهو عقد بين الإمام وبين الرعية اللي هم المسلمين مادة هذا البيع أو هذا العقد إيه هو العقد واللي بينه وبينهم العقد على حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين طب إيه الحقوق والواجبات إيه التمن حقه على المسلمين السمع والطاعة ما لم يأمر بمعصية وحق عليهم أن لا ينزعوا يدا من طاعته ولا يخرجوا عليه وحقهم عليه يحقون على هذا الإمام أن يجهد في النصح لهم بأن يقيم الدين وأن يستوفي الحقوق ويقيم الحدود ويحفظ البيضة ويرعى ضعفاء المسلمين طيب إن قصر الأئمة فيما عليهم فهل يخرج عليهم المسلمون أو ينقض الرعية بيعتهم لهم قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أفلا ننابذهم بالسيف قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان عندكم فيه من الله برهان البرهان هو ضوء الشمس برهان في اللغة هو ضوء الشمس ويسمى الدليل أو الحجة برهان لشدة سطوعه ولوضوحه فإذا كان هذا الإمام كافرا أو أتى الكفر البواح الذي لا خلاف عليه عندكم فيه من الله برهان ينابذ بالسيف واشترت أهل السنة لتحقيق هذا الحديث شرطا آخر هو أن يكون هذا الخروج المسلح لا يفضي إلى مفسدة أكبر من مفسدة بقائه طب إيه المفسدة لأشد من أن يكون الحاكم كافر المفسد الأشد ان يظل الحاكم كافر ويضيع البلاد والعباد وتنتهك الحرمات، صح؟ يعني الوقت إيه ال إيه المفسد؟ ستفتقول واحد كملولك الأشد من نبقى الحاكم كافر لا فيه من جهة النوع ليس هناك أشد بالكفر، فليس بعد الكفر ذنب، لكن اللي أشد من الكفر إنه يظل الكفر قائم ثم تنتهك حرمات المسلمين وتترق دماؤهم ولا يتغير هذا الكثير وصل المعنى هذا أمر الحقيقة الأهمية يرعى مثل هذا واخوانا من محكمات هذا الدين مراعاة القدرة والعجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لا تكلف نفس إلا وسعها هذا من محكمات الدين الأمر اللي لا خلاف عليه والنبي عليه الصلاة والسلام ما نابذ الكفار بالسيف وها في مكة أبدا مع أن اغتيال رؤوس الكفر والقضاء على بعض رموزهم في مكة كان أسفل ألف مرة من الأيام اللي حين فيها دي هل عندهم حراسة إيه يعني يطلع اتنين شجعان من المسلمين ده كان فيهم حمزة وعمر رضي الله عنهم حمزة وعمر عملية فدائية يخلص على أبو جهل ولا يخلص على أبو لهب ولا أبو سفيان ولا أي حد من رؤوس الكفر أنا ذاتي ولكن استعجال المواجهة ولما تنضج بعد الطائفة المؤمنة وليس لهم أرض وليس لهم شوك وليس لهم جيش يفض إلى استلام وإصال الطائفة المؤمنة لذلك لابد من دراسة فقه التمكين هذا الكلام ليس كلاما للانبطاح كما يروج له البعض وإنما إذا تكلم العلم خمد المنطق الثوري كما قلنا قبل ذلك علم الشرع حاكم ولكن بعض الناس يستطيلوا هذا الطريق لك ايدي هنفضل في الحمد الحد امتى اقول لك قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن لمن كان يرجو الله يوم الآخر وذكر الله كثيرا فينتبه مثل هذا وانظر دائما ما الذي يمكنك فعله ولا تعلق على المعجوز عنه فتبدد طاقتك ولا تغير شيء. يبقى الائمه دول منصب شرعي النصيحة للأئمة تكون في ايه بقى انك تدعو لهم بعض الناس يعد يعد الدعاء للائمه نفاق الشيخ بيبقى شيخ كبير ولحيته بيضة كده وعمال تدعي للملك بتقول تزعل ليه يا عم تزعل ليه انا بدعي للملك ده لو واحد مش وصل خالص يجوز ندعي ربنا يهديه ايه اللي مزعلك ان ادعي الملك طبعاً يعني إيه؟ ده بابرد مبابل جاهل وده كانوا بيعرضوا فيه بعض علماء المملكة الفضلاء على رحمه الله يعني يبقى الدعاء لهم ومحبتهم وطاعتهم في حدود طاعة الله طيب الإنكر على الأئمة في فقه في الإنكر على الأئمة إنكر على الأئمة ينكر عليهم أو ينكر عليهم ولكن الأولى أن ينكر عليهم بطريقة لا تؤلم عليهم العم ولا تذهب حشمتهم وهيبتهم من النفوس يبقى بسألة أخيرة في النظام الدول الحديثة فيه السلطات موزعة بين سلطة تشريعية بيقوم بها مجلس النواب والبرلمان وديت على فرض ان هي صحيحة شرعاً 100% مش هتخالف الشرع السلطة دي المفروض كانت من سلطات ولي الأمر أو الأمير أو إمام المسلمين لأنه هو اللي من حقه يقيد المباح ففي الدولة الحديثة لا دي ياخدوها من رئيس الدولة ما معاك؟ وكذلك النظام السلطة القضائية ودي فها تعيين مستقلة تعيين القضاء وعزلهم والبت في أحكامه ليس سلطة مستقلة وكذلك دي المفروض ستكون تكون من؟ لإمام المسلمين أو الأمير المؤمنين ودي مش في إيده السلطة التالتة السلطة التنفيذية ليس بقى تعيين الوزراء ومباشرة تنفيذ أحكام القضاء وتطبيق القانون في الدولة وهي دي اللي في يد رئيس الجمهوريه في حالة ما يكون نظام الدولة نظام رئاسي يعني اللي بيعين الحكومة هو مين هو الرئيس لا ده في كمان نظام اسمه ايه نظام برلماني بيبقى رئيس الجمهورية ده شرفي خالص قاعد كده ايه حاجة شرفية كده يعني مثلا رئيس دولة اسرائيل ليه لازمه ايه اصلا مش دولة دوله مغتصبه ولاقيطه وكل حاجه اقول رئيس اسرائيل ده ليه ده ليه لازمه كل الطحن السياسي بين مين ومين بين رئيس الوزراء صح كده الملكه في بريطانيا ليها لازمه حاجة شرفيه، حاجة شرفيه بس ماشي كده فبيبقى رئيس الوزراء هو ايه هو كل عدد في الدول اللي نظامها برلماني اللي هو البرلمان هو اللي بيعين حكومة الحزب اللي معها اغلبية بنفسه او بالاقتلاف مع بعض الاحزاب بيعين ال الحكومة فما ينفعش يا جماعة انا بقول لك ده ليه فما ينفعش نيجي على ناخد احنا النصوص الشرعية اللي هنا دي ونيجي على واقع الدول الحديثة ونجيب واحد رئيس دولة في نظام رئاسي حتى رئاسي أو برلمان يقول له أنت أمير المؤمنين لا ما هو أمير المؤمنين ولا معاصر حياة أمير المؤمنين وأمير المؤمنين ما بينتخبش كل أربع سنين وإحنا قلنا من الحقوق أن وطال وطاع لحد ما تموت وعد ما هو ما لم تروا من كفراً بواحد وبعدين القانون والدستور بينظم عليك كيف أنت تثور عليه وكيف أنت تعمل عليه مظاهرات وإعفصلة دم ما ينفعش مع أمير المؤمنين فهذه سكة, ودي سكة. عشان بس واعي الناس بيخلط الأمور ببعضها وبيفتكر ان ده نوع من الايه من عدم الالتزام الشرعي ده نضع النصوص في نصابها الصحيح العلم حاجتين العلم حاجتين الشرع والواقع اللي هو المناط اللي هتنزع عليه الشرع ده خلاص يبقى عشان تطلع كلام صحيح لازم يكون في علم جيد بالشرع وعلم بالواقع اللي هتنزع عليه المناط ده المناط فين فين متعلقات الشرع التي تقول له هذا؟ يعني أقول إن الخمر حرام. يلزم نعرف بقى إن اللي جوه الكاس ده خمر عشان أكبه لو أنا بقى بتخمين كده قلت ده خمر بطلعش خمراته يبقى أنا هنكر وحكسر الكاس وكب اللي فيه وده مش خمر يبقى ده مش صح لإن أنت منتش عرف الواقع فيه. إيه معاي كده إخوة؟ طيب وأما المصيحة لعامة المسلمين فهو أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وحب الخير لهم كابل حب الأنفسك طب الواجب نحولات الأمور نقدل الكتاب والسنة وإجمع سلف الأمة على وجوب طاعة الإمام وإن جارة يعني وإن بدا منه ظل خلي بالك ده تشريع خالق الأرض والسموات بيقول لك العقد اللي بين الرعية وبين الحاكم ده هو اللي يصلح لاثنين إن مش بمجرد ما يحصل ظل مش مجرد ما يحصل تعدي على الدماء أو الأموال الناس تسور عليه وتخلعه لأنه هيجيب مفاسد في الدماء والأموال إيه والأعراض أشار وده ده تشريع الحكيم الخبير سبحانه وتعالى ولكن إن جرى الحاكم أود الأمر ده وظلم إيه اللي يحصل وإن جرى وظلم لا تنزع يدا من طاعته إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم في مضيه السلطان طب ننكر عليه أو ننكر عليه سرا وعلنا سرا وعلنا له حرمة له حرمة يعني له حشمة له حشمة بول إيه وإن جرى وجوب طاعة الإمام وإن جرى يعني وإن ظلم في حدود طاعة الله تعالى ما لم يأمر بمعصية بالإمام الجائر ده بيأمرك بفعل معصية لا سمع ولا طاع له في المعصية لا سمع ولا طاع فين في المعصية فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق طيب تجب الصلاة خلفه لو تقدم يصلي بالناس يصلي معه وراه والحج والجهاد معه يطاع في مواضع الاجتهاد هي المباحات وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد بل عليهم طاعته في ذلك في القاعدة المشهورة حكم الحاكم يرفع الخلاف وترك رأيهم لرأيه فإن مصلحة الجماعة والاقتلاف وتجنب مفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المصالح الخاصة زي ابن مسعود كده كان شايف أني ما ينفعش يتم الصلاة بمنه فلما صلى عثمان وأتم تم معاه لماذا أتممت مع عثمان؟ وكنت ترى أنه لا يصح الاتمام قال الخلاف شر قال الخلاف شر أما تمنى ما لابن سعود عنده فقه عميق هو هيصلي ركعتين هتلاقي الناس قامت في ميناء موسم كبير قاموا جايين من الجمعين حوله والخبر ينتشر ابن سعوده بيصليش خلف عثمان ابن سعود بيصلي ركعتين تحصل بلبلة والطباب في النقل لأيه الأحسن شرعا إيه هيتم خلفه شاهدوا الفقه العالي الخلاف شر قال الإمام التحوي رحمه الله قل كما تجب النصيح له بالطرق المشروعة وترك منازعته وعدم الخروج عليه قال الإمام التحوي رحمه الله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإنجاره ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة فمن الكتاب قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يبقى إذن طاعة الله طاعة مطلقة طاعة الرسول طاعة مطلقة أما أولي الأمر فطاعتهم مقيدة بطاعة الله ورسوله وإن حدث التنازع نعم له فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل من السنة حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأميرة فقد عصاني وعن بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة والسنة أن تبذل النصيحة للإمام سرا بعيدا عن الإثارة والتهويل يدل لذلك ما رواه ابن عاصم وغيره عن عياض بن غن ورد الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لدي سلطان فلا يبده على نية وليأخذ بيده فإن سمع منه فذاك وإلا أدى الذي عليه كذلك يشرع النصح جهرا ما لم تخف منه مفسدة كما فعل أبو سعيد الخدري مع مروان بن الحكم لما أراد أن يخطب قبل صلاة العيد فنهاه عن ذلك علانية هذه النصوص تأمر بطاعة الأئمة وولاة الأمر من غير معصية ويمكن أن نستخلص منها ما أن السمعة والطاعة واجبة في كل الأحوال في غير معصية عدم الخروج على ولاة الأمر إذا لم يقبلوا النصيحة إلا أن نرى منهم كفرا بواحا عندنا فيه من الضهي قرآن من نصح أن من نصح لولاية الأمر وأنكر عليهم الطريقة المشروعة فقد برئ من الذنب أن عن إثارة الفتن وأسباب إثارتها عدم الخروج على الولامة لم يظهر منهم كفر والبواح أي الظاهر الذي لا يحتمل التأويل وجوب لزوم جماعة المسلمين الذين يسيرون على هدي الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا يبقى لزوم جماعة المسلمين هنا بمعنى الجماعة إذا اجتمعت على أمير وده المعنى الأول للجماعة إذا اجتمعوا على أمير فالزم جماعته. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالجماعة فإن يد الضيم على الجماعة ومن شذ شذ في النار. وعندنا عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرأ من, من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإن من فارك الجماعة شبرا فمات ميتته جاهلي. يبقى لا تفرق الجماعة ولكن لك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يشرع من ذلك. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصده جهنم وساءة مصير هم هذا لزو وجوب لزوم الجماعة بالمعنى ده اللي هو معنى المؤمنين إذا اجتموا على إيمان أو على مطاع. الفصل اللي جاي بقى اللي هو وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة اللي هو وجوب لزوم جماعة المؤمنين بمعنى المنهج اللي هو منهج أهل السنة والجماعة يبقى في معنين للجماعة المعنى الأول معنى اجتماعهم على أمير ذا يلزم أهل المكان هم يجتمعوا على الأمير ولا يفرقوه وفي معنى ثاني لزوم الجماعة بمعنى لزوم منهج أهل السنة والجماعة لهو الاعتصام بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ونلاقي حتى كده في كتب السنة كبيرة كتاب الاعتصام زي كتاب الاعتصام في اتصاحي البخاري الاعتصام بالايه بالكتاب والسنة في اتصاحي البخاري كتاب أصلا اسمه الاعتصام لمن للإمام أبو اسحاق الشاطبي فالمعنى ده معنى مهم جدا الاعتصام بالكتاب والسنة معنى الاعتصام بالكتاب والسنة وإدله وجود لقد أمر الله الأمة بالاجتماع والاتحاد الكلمة وجمع الصف على أن يكون أساس هذا الاجتماع الاعتصام بالكتاب والسنة اللي هو الجماعة بالمعنى ايه معنى المنحك. اللي هو قول ابن مسعود أنت الجماعة ولو كنت إيه واحدة يعني الموافقة المندج إن شاء الله كل واحد خلاص يقول ولتحقيق ذلك أمرنا بالتحاكم إلى كتاب الله تعالى في الوصول والفروع الفروع عن كل سبب يؤدي إلى التفرق فالطريق الصحيح إلى النجاة والتمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا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 فأمر الله عز وجل في القرآن بالجماعة ونها عن التفرق والاختلاف. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فمتّه وهذا شامل لأصول الدين وفروعه الظاهرة والباطنة. وأنما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين على العباد الأحتر به واتباعه ولا فحل مخالفته. وأن نص الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم الشيء كنص الله تعالى لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله قال تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أنتم تسمعون فقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به المعاندين له ولهذا قال ولا تولوا عنه أي تتركوا طاعته وامتسال أوامره وترك زواجه وقالت علي يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقول الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل قال ابن كثير أطيعوا الله أي اتبعوا كتابه أطيعوا الرسول أي خذوا سنته وأقول الأمر منكم معناها الأمراء والعلماء الذين يقودون الناس من كتاب الله أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقولوا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قال مجاهد أي إلى الكتاب والسنة وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فما حكم به الكتاب والسنة وشهد له بالصحة فهو الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال ولهذا قال تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أي رد الفصل في الخصومات والجهالات إلى الكتاب والسنة ومن لا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا اليوم الآخر وقوله ذلك خير أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله وأحسن تأويلا أي وأحسن عاقبة ومآلا كما قال السدي قال مجاهد وأحسن تأويلا يعني وأحسن جزاء والأدلة من السنة على وجوب التمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بهما منها ما رواه الإمام عن أبي ريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله الله أمركم ويسخط لكم ثلاثة: قيل وقال وكسرة السؤال وإضاعة المال وعن جابر رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم فاركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزير عنها بعد إلا هالك وحديث العرباد بن سريال السابق لفي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عضوا عليها بالنواجذ. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم المتمستكين بسنته من أمته بأعظم بشارة وأشرف مقصد يطلبه كل مؤمن قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبغير كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبا قالوا ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبا وأي إباء ورفض للسنة أعظم من مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم وذلك بالإحداث والابتلاع في الدين ومعلوم أن الفرقة الناجية هي التي كانت على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي الجماعة قال أبي بن كعب رضي الله عنه عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه, فتمسه النار أبدا وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة المبحث الثاني التحزير من البدع تعريف البدعة البدعة في اللغة هي الاقتراع على غير مثال سابق قال تعالى بديع السماوات والأرض يعني أنشأهم بغير مثال سابق بدعة لاختراع بدون مثال سابق وشرعا ما خالف الكتابة والسنة أو سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات المحتسة في الدين كل ما لم يأت به نص من قرآن ولا سنة ولا إجماع سواء كان أمر في اعتقاد أو أمر في العبادات فهذا يسمى إيه؟ بدعة طب إيه خطورة البدعة؟ خطورة البدعة إن فهت تهم للنبي عليه الصلاة والسلام بتهمة من اتنين إما بكتمان الرسالة والخيانة وإما بالجهل والنقص وعدم المعرفة وإلا لو أنت مقتنع إن الدين تم وإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الدين ولم ينقص منه شيئاً فلماذا تزيد على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وذلك قال تعالى وكذلك نجزي المفترين فكل من افترى على الله كذبا وكل من افترى على النبي عليه الصلاة والسلام كذبا فله جزاء عن سهل بن سعد أنصري وأبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا فراتكم على الحوض يعني مقدمكم من مر عليه شربا ومن شرب لا ليظنوا أبدا ليريدن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم من أمتي هو يعرفهم من أثار الوضوء يأتون غر المحجلين فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا لمن غير بعدي بعدا لمن غير وسحقا أي بعدا والبدع تشويه للدين والانتقاص من الدين والزيادة فيه سواء فيه خطورة ايه اسباب البدع يقول للبدع اسباب كثيرة اعظمها البعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح الامر الذي يؤدي الى الجهل بمصادر التشريع ومن اسباب انتشار البدع التعلق بالشبهات والاعتماد على العقل المجرد وجلساء السوء الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوع التي يستدل بها المبتدع على بدعه، وتشبه بالكفار وتقليد أهل الضلال ونحو ذلك من الأسدام الخطيرة خطر البدع قلنا أن العمل ببدعة وإن كان فيه اجتهاد وكان فيه نصب وتعب إلا أنه مردود على صاحبه قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة كل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فالبدعة محرمة حكمها التحريم مردودة على صاحبها التحريم بتاع البدع ده بيتفاوت فوعظ البدع بيصل فيها المخلفة للكفر الصباح وذلك كبدعة التقرب إلى غير الله وصرف العبادات لغير الله كتقديم الذبائح والنذور للقبور والطوف بهذه القبور أو دعاء أصحابها الاستغاثة بها ومنها ما هو من وسائل الشرك يبقى محرمة دون الكفر لكنها من الكبائر كالبناء على القبور والصلاة والدعاء عندها ومنها ما هو فسق ومعصية كإقامة الأعياد التي لم ترد في الشرع والأذكار المبتدع والتبتل والصيام قائما في الشرع. زم التفرق والاختلاف. الأدلة على زم التفرق وردت في القرآن من قول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.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 قد دلت الآيات على ذم التفرق وخطورته على الأمة في الدنيا والآخرة وأنه سبب هلاك أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وسبب كل الحراف وقع في الناس فكما في الحديث عن معاوية رضي الله عنه أنه قام فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق أمتي على 73 فرقة 72 في النار لا ريب أنهم الذين خاضوا كخوض الذين من قبلهم ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إما في الدين فقط وإما في الدين والدنيا ثم يقولوا إلى الدين وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط لا معرفنا، ما وعلى كل حال فإن الفرقة والاختلاف لابد من قومه في الأمة، والرسول صلى الله عليه وسلم يحذر أمةه منه لينجو من الوقوع فيه من شاء الله له السلام. يقول: الاختلاف والتفرق سبب لهلاك الأمم السابقة. قال حزيفة رضي الله عنه العثمان أدرك هذه الأمة لا تختلف في الكتاب كما اختلف من قبلهم أو كما اختلفت فيه الأم قبلهم لما رأى أهل الشام وأهل العراق يختلفون في حروف القرآن الاختلاف الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فأفاد ذلك شيئين أول تحريم الاختلاف مثل هذا الثاني الاعتبار بمن كان قبلنا قال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شفاق بعيد وقوله وما الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم باضيا بينهم ومن السنة ما رواه أبو غريرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فقد أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالإمساك عما لم يؤمر به معللا بان سبب هلاك الأولين إنما كان كسرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية أي بمخالفته لما أمرتهم به أنبياء طيب هل أي خلاف يقال عليه هذا الكلام لا كل الكلام ذا في ذم الاختلاف والاختلاف المذموم الذي ينشأ عن الهوى والاختلاف بعدما جاءت البينات آية من الكتاب الله لا خلاف في تفسيرها حديث للنبي عليه الصلاة والسلام لها معنى واضح قاطع اجماع قديم على أمر من الأمور لعتقادية العملية خياس جلي لا يختلف فيه الفقهاء فمن خالف ذلك كان مذموما وهو ده اللي ذم به الفرق انهم اهل اهواء مش كلمه هوا شوف افضل تعبير لهم اهل اهواء ما عوش ادله بيتركوا الادله المنصعه الواضحه البينه ويتبعوا اهواءهم أهواء فيضل دي الخطورة اما ما يقع بين الفقهاء وبين اهل السنة والجماعة من اختلاف الاراء لاختلاف السائغ سواء بقى في الامور العملية الفقهية او الامور الاعتقاديه ما كان مرد هذا الاختلاف إلى النظر في الدليل وأنه حمال زوجوه وأنه يختلف باختلاف النظر فيه والدلالات فهذا الخلاف أمر مقبول شرعا بل هو من مقتضيات الرحمة ليه؟ ليه؟ كما قال مالك غيره لا يعمل, لا يعمل أحد بأحد هذه الأقوال إلا كان له فيه سعى بين الله لأن سبقه في العمل به أحد من الصحابة وأحد من الآئمة خلاص كده طيب يسأل هو هنا سؤال هل اختلاف رحمة يدعي بعض الناس أن الاختلاف رحمة اعتمادا على الحديث موضوع اختلاف أمة رحمة وطبعا الحديث ده لا يصح سندا ولا بتنا أما سندا فلأنه موضوع وليس في معتمد في شيء من دوين السن وأما متنا فلأنه يقتضي أن الاتفاق نقمة إذا كان الاختلاف رحمة يبقى الاتفاق نقمة وهذا ما يرده القرآن والسنة والعقل والإجماع دل القرآن على أن الاختلاف لا يتفق مع الرحمة بل هو ضدها قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فكما قال ابن جرير عن مالك وعن ابن عباس الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك فإنهم ليسوا مختلفين والحديث الذي استدل به أصحابه هذه الدعوة باطل ولا يصح ولا يوجد في شيء من كتب السلوط طيب طريق الخلاص من الفرقة والاختلاف ده مرض خطير جدا بيعصف بالأمة لهو الاختلاف المذموم، اختلاف الناشئ عن الهوى الاختلاف اللي فيه مصادمة أو مخالفة للبينات وده يمزق الأمة المرض ده بقى ليه علاج آه ليه علاج النبي عليه الصلاة والسلام عالج الأمر ذا بحكتين قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ قال أول علاج التمسك بالسنة يبقى عايز فعل توحد المسلمين التمسك بالسنة كلها صغيرها وكبيرها ولا تتهاون في السنة طيب العلاج الثاني إياكم ومحدثات الأمور أوعت التهاون مع أي بدعة ولو كانت إياكم ومحدثات الأمور تحزين فإن كل بدعة ضلالة إنكر كل البدع بوسائل الإنكر المفيد يبقى ده النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ده إنه من يعيش نبه بعد في صراخ بلافا كثيرا دا المرأة ما سبنا كده، أما إلينا العلاج في نقطتين طيب نشوف بوليباء من المعلوم أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي الجماعة والجماعة هم الذين يسيرون وفق منهج النبي عليه الصلاة والسلام. واصحابه لا يعدلون عن ذلك ولا يحيدون عنه يمينا او شمالا قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام ان الجماعة ما كان عليه النبي والصحابة والتبع له بأسراء الجماعة بمعنى المنهج لو يلزمنا اتباعه هنا فطريق الخلاص هو اتباع منهج اهل السنة والجماعة قولا وعملا واعتقادا وعدم مخالفتين او شدوذ عنه قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى يشاقق يعني يكون في شق والرسول أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شق اخر من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وضابط الضابط هنا من بعد ما تبين دايره كده حاله تبين يبقى واضح له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يبقى المؤمنين كلهم في سبيل وهو بيخالف لو بخالفه الاجماع ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير وقال فعلى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك مصاكم به لعلكم تتقون وفي السنة ما رواه الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمعوا أمتي على ضلالة أو قال لا تجتمع أمة محمد على ضلاله صلى الله عليه وسلم ويدو الله على الجمع. يبقى علاج الاختلاف زي ما اتفقنا تمسك بالسنة المطهرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى ومحاربة البدع ومحاربة البدع. يقول ولا فلاح لنا ولا نجاح إلا بالرجوع إلى الطريق الأول الذي صلحت به أحوال الأمة في صدر الإسلام كما قال مالك ابن أنس لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها طب إيه اللي صلح به أولها شبعت نزيل في الحديث غلط إيه اللي صلح به بعض الناس فهم يعني شوف أول دول كانوا بيلبسوا كذلك ويأكلوا إزاي و... لا مش كده اللي صلح بي أوله هو تعظيم السن تعظيم الوحي الاجتهاد فيما يستجد من نوازل في ضوء هذا الوحي هو ده اللي صرح بي عدم خرق الإجماع عدم مخالفة سبيل المؤمنين خلاص وما صرح به أوله هو العمل بكتاب الله هو سول الرسول صلى الله عليه وسلم ومما ينبغي على المسلم في هذا الجانب أن يكون العمل بالكتاب والسنة مقيدا بفهم السلف الصالح ومنهجهم لقول الله تعالى ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له من بعد ما تبين لهم الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فاتباع سبيل المؤمنين اللي هم الصحابة وأتباعهم من الأمة المهديين زي الأمة الأربعة والسفيانين وأصحاب الكتب. أصحاب الحدي كتب الحديث المشهورة، وزي أصحاب المذاهب اللي اندثرت زي الأوزاعي وابن أبي سازق وابو ثور هؤلاء اتباع هؤلاء الأئمة أو مثل هؤلاء الأئمة لزوم طريقتهم واتباع سبيلهم. وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه بحمد الله تم هذا الكتاب أسأل رب العالمين أن يرزقنا القبول وأن يجعل كل المجالس التي جلسناها في دراسة هذا الكتاب في ميزان حسناتنا نهو ذلك والقادر عليه يبقى في تنبيه تنبيه الأول أن إن شاء الله السبت المقبل لا درس الإخوة في المعهد قالوا خلاص لا السبت المقبل لا درس تنبيه الثاني أن بالنسبة لإمتحاء لإمتحاء عمل الثاني أنا فوجئت بإجابات الإخوة فالأسئلة في اتجاه والأخوة بجوء بالطريقة تانية خالص كتاب سهل وميزور وإحنا قرأنا مع بعض تقريبا كلمة كلمة فالأسئلة مباشرة أنا ما أجيبش أسئلة من خارج الكتاب أسئلة مباشرة للكلام اللي كتاب فالأخوة تقرأ هذا الكتاب بعمق وتذكروا بعمق بحيث أن يكون الإجابة وفق السؤال الإجابة على السؤال وإن شاء الله الامتحان بيكون من كل الفصول من الأول للآخر فنسيبش منها بصلي وده التوزيع العادل في الدرجة ان اللي ذكر 80% من الكتاب يجي 80% الذي ذكر 100% من الكتاب يجي يحل 100% ألاصل إخواني فأنا أمو الكتاب كتاب كتاب جميل وميصور وده أصل تحقط أنت كأصل في علم العقيدة وتبني عليه بعد كده فلو أحكام توقع جيدا أفادك ونفعك بعدك ما احنا قلنا ولي الأمر هو الذي تولى أمر المسلمين لإقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. آه يعني يعني مثلاً أنت لو لو لو نظرنا مثلاً الواقع في السعودية آه صورة اللي عضو صورة ولي الأمر. لأن هو لي صلاحيات كولي ولي الأمر حدش بيعزله حدش بعندوش مجلس تشريعي. ما عندوش مظاهرات معه وفي النهاية. هو العقد اللي بينه بينهم اللي بيقسم عليه القسم واللي بيتوالى بالبيع هو إقامة الدين وسيلة للمدينة إن ظلم وجاره حيظل لكن العقد نفسه اللي بينه عقد لازم بزكي بعض الناس راح ينقل اللي شافه في السعودية وبيطلب العلم السعودي مع بعض الدعاه أو بعض طلبة العلم راح يطلب العلم هناك على أيدي مشايخ كبار فيجي مصر هنا يؤمن جين اللي شافه هناك ينله تابوه وهو النظام في مصر زي النظام في السعودية هو ده الفرق والله الامتحان انا لم ابلغ بموعده لكن هو بعد رمضان ان شاء الله ويعني يكون ليكوا مستعدة بعد رمضان بيسير يعني بيسير.